بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ herra, ربك الذي herra, خلق الإنسان من herra, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان herra, ar raa hu sta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 أن كاذبة خاطئة فليدع عناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب